منتديات بريدة سيتي تقدم المنشد أبو عابد السلام عليكم أنا أخشى أنكم تطردوني بعد شوية فأنا هقول الفقرة دي وأهرب من القاع ما هو المسأل بيقول إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله أنا لقي بقى الناس بتسمعني ها الموضوع لا أقولي الفقرة دي وامشي أحسن بكارنتي القصيدة عن محور هذا الشهر أو ثاني محور القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an